الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولي أجلحة مثنا مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي يفعل ما يشاء الحمد لله كما يحب الله ان يحمد الحمد لله كما هو اهله الحمد لله الكريم الوهاب الغفور التواب فاتح الأبواب سريع الحساب ليس له شريك ولا فوقه مليك الحمد لله اللطيف الحمد لله اللطيف الخبير السميع البصير الذي ليس له شبيه ولا نظير اللهم لك الحمد في القضاء ولك الحمد في الرخاء ولك الحمد في الشدة ولك الحمد في النعم الظاهرة والباطنة اللهم لك الحمد عدد الشجر والورق ولك الحمد عدد أيام الدنيا والآخرة سبحان الذي في السماء عرشه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 سبحان من هو دائم لا يسهو سبحان من هو غني لا يفتقر سبحان من هو جواد لا يبخل سبحان من هو شديد لا يضعف سبحان من هو رقيب لا يغفل سبحان من هو لا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 سبحان من هو رحيم لا يعجل سبحان من هو جواد لا يبخل اللهم يا من بيدهنا صيتنا اللهم يا من بيدهنا صيتنا يا وأقلنا عثرتنا واغفر لنا زلتنا فإنك خلقت عبادك لعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإداء فإليك يا ربنا نصدنا أوجهنا وإليك يا ربنا مددنا أيدينا فبعزتك استجل لنا دعاءنا وبلغنا منانا ولا تقطع من فضلك رجاءنا وكفنا شر الجن والانس من أعدائنا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا من ذكره شفاء وطاعته غناء اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وابيا وجهك التي ملات كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء واضع الذي احاط بكل شيء واذ وجهك الذي اضاء له كل شيء ان تغفر لنا ذنوبنا وتستر منا نسالك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنا وترحمنا وكجعلنا بقسمتك راضين قانين وانقطعت حيلته وكثرت زلته وعثرته اللهم ارزقنا القوة ما بقيتنا والشكر فيما اتيتنا والبركة فيما رزقتنا اللهم لا تقطع رجاءنا ولا تخيب دعاءنا اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي تتفتح له أبواب سماواتك وندعوك دعاء ضعيف مضطر أن ترزقنا للضاء وان تفتح لنا باب كل خير فتحته لاحد من خلقك ولا تسده عنا ابدا حتى نلقاك وانت راض عنا اللهم نفس كربتنا وارحم عبرتنا وانس وحشتنا واستر عوراتنا واستجب دعانا وأعطنا مسألتنا اللهم لا تحرمنا ونحن نسأل ولا تعذبنا ونحن نستغفر اللهم أنت الخالق ونحن المخلوقون وأنت الرازق ونحن المهزومون. المالك ونحن المملوكون، وأنت المعطي ونحن السائلون وأنت الرازق ونحن المرزوقون وأنت القادر ونحن العاجزون وأنت القوي ونحن الطعفال وأنت المستغيث ونحن المستغيثون وأنت الداحون نحن ونحن الزاهرون اللهم ارحم ذنوبنا بين يديك وتضرعنا اليك اللهم اليك توجهنا وبك اعتصمنا وبك خاصنا اللهم فك ما اهمنا وما وما أن تعلم به منا عز جاء وجل وجلتنا أكولا إله غير اللهم فما قضيت أو قدرت علينا من قدر فأعطنا معه صبرا اللهم وما أعطيتنا من عطاء فأعطنا معه شكرا اللهم لا ترنا أعمالنا حسرا ولا تفضحنا بالسيئات يوم نلقا اللهم بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين اللهم فاهدنا هدى المهتدين ولا تجعلنا من الغافلين واغفر لنا يوم الدين اللهم انت العلي العظيم ونحن عبادك البؤساء الفقيرون أنت الغني الحميد اللهم من بغناك على فقرنا وبحلمك على جهلنا وبقوتك على ضعفنا يا قوي يا عزيز اللهم يا ذلم لنه والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه يا من عانت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لسخوته اللهم انا ندعوك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا فانت ملاذنا فبك نلوذ وانت عياذنا فبك نعوذ نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من رحمته قريب من المحسنين يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا إله غيره يا من جل ثناؤه وتقدست أسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من لا شبيه له ولا نظير يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهم يا من لا يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حريم يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في حكمه عظيم يا من هو في إحسانه قديم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال اللهم وما قسمت في هذه الساعة المباركة من خير وبركة ورزق وقبول للأعمال وبلوغ للرحمات ودخول للجنات وعتق من النيران إلا وجعلت لنا منه أوفر الحظ والنصيب إلا وجعلت لنا منه أوفر الحظ والنصير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ودود يا ودود يا ودود أنزل علينا رحمة من عندك ترحم بها كبيرنا وتصلح بها صغيرنا وتغفر بها ذنوبنا وتقبل بها أعمالنا وتعتق رقابنا من النار بها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك السكر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا ماسق اليدين بالرحمة يا منتهى كل شكوى يا عالم كل بلوى يا عظيم المن يا كريم الصف يا مبتدى النعم قبل استفقاقها اللهم ولا تنضي هذه المباركة إلا وقد رفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوبنا وأصلحت لنا قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعذ علينا رمضان عواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم اللهم اجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعلنا فيه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العقور والعافية في فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا إلهنا قلت وقولك الحق في شأن من كفر به قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلب فقلت في شأن من امن بك ونحن من امن بك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمة الله فاقبل توبتنا يا الله جئنا ببابك معترفين فلا تطردنا جئنا ببابك معترفين فلا تطردنا يا الله فمن ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا اللهم قبل توباتنا وارسل حوباتنا واسلل لنا سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا سنك عزائما مغفرتك من كل بيت والسلامة من كل والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة من النار من النار من النار الله اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فان لم يكن من بيننا محسنا فهبنا الى سعة رحمتك ان رحمتك قد وسعت كل شيء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا تجعله ملتبسا علينا فنضر اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت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 ولا عقيما إلا وذرية صالحة وهبته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا أن تنع على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله والامن يوم الخوف والأمن يوم الخوف اللهم امتنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجمع لهم بين الاجر والعافية اللهم وانزل عليهم الصر والسلوان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لوالدينا واعفو عن والدينا وأكرم نزل والدينا وتجاوز عنهم يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عن تقصيرنا في برنا وإحساننا اليهم الله. تجاوز عنا في تقصيرنا في برنا واحساننا اليهم اللهم وجازهم عنا كل الجزاء اللهم وجازهم عنا كل الجزاء من كان منهم حيا فمتعه بالصحه والعافيه اللهم متعه بصحة والعافية ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم يا يا حكيم يا قريب يا مجيب اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم حب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين Allahumma wahdi een wa een enzame, een enzame, een enzame, een enzame, een enzame, een enzame, een enzame, een والتبرج والسفور واجنبهن دعايات السفور والفجور اللهم وحصنهن بالستر والعفاف والحشمة يا رب العالمين اللهم يا عليم يا حكيم يا قريب يا مجيب يا ناصر الضعفاء والمساكين يا من أمره بعد الكاف والنون يا من يقول لشيك فيكون يا من عن نفسه يقول كل يوم هو في شخ اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين العزل في سوريا الله ما انهم جوعا فاطعمهم وعراة فكسهم وظما فاسقهم ومفتا فاحملهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا اللهم انصرهم في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الإسلام والمسلمين اللهم وأبرم لأهل مصر أمر رشدا يعز فيهم أهل طاعتك ويهدى فيهم أهل معصيتك ويؤمر بينهم بالمعروف وينهى بينهم عن المنكر اللهم واحق دماءهم، واكفهم شر الفتنة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطانهم وأصلح aslik a'immatana wa وأيد بالحق amurana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 أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين